أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم ب ر ا ء ة من الله ورسوله إ ل ى الذين عاهدتم من المشركين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 فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أ ل ي م الا الذين ع ا ه د و ا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 فاذا سلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم, المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل ما ارصد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 أ ئ م ة الكفر إ ن ه م لا ايمان لهم لعلهم ينتهون أ ل ا تقاتلون قوما مكثوا ايمانهم وهموا ب إ خ ر ا ج الرسول وهم بدؤوكم أ و ل م ر ة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 ام حسبتم أ ن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من, من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون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 أ, ت ت آ, ت ت آ, إ, أ ي ヨハ الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم ف أ و ل ئ ك هم ان ل ل ظ ا م و قل إن كان آ ب ا ؤ ك م وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها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 なんでこんなこと言うのかな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 هو اسم ل ذ ي أ ر ل الله الهدى الجزء ليظهره الاول كره المشركون. يا ايها الذين آ م ن و ا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون أ أموال, اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله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 ف ذ و ق ان ك ت تكنزون م إن ع د ة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات و ا ل أ ر ض منها أ ر ب ع ة حرم ذلك الدين القيم フ َلَا تظلموا فيهن أ ن ف س ك م وقاتلوا المشركين ك ا ف ة كما يقاتلونكم ك ا ف ة واعلموا أ ن الله مع المتقين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 ولو أ ر ا د و ا الخروج لاعدوا له ع د ة ولكن كره ا ل ل ه بعاثهم فثبطهم, فثبطهم وقيل ق ع د و ا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إ ل ا خبالا ولاوضعوا خلالكم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 ومنهم من يقول أ ئ ذ ن لي ولا تفتنني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين ان تصبك ح س ن ة تسؤهم و إ ن تصبك مصيبه يقولوا قد أ خ ذ أ ل ل ن ي ي ا م أ م ر ن ا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إ ل ا ما كتب الله لنا هو مولانا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 من عنده او بايدينا فتربصوا, فتربصوا انا معكم متربصون قل أ ن ف ق, ا أو ن ق, كم كم ق و ا طوعا أ و كرها لن يتقبل منكم إ ن ك م كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه ة الا وهم ك س ا ل ا ولا ينفقون الا وهم كارهون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 والمساكين والعاملين عليها و ا ل م ؤ ل ف ة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين, والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ف ر ي ض ة من الله والله عليم حكيم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 ي موسوعه ا ل ن ه ب ل س ي للعلوم ك و الاسلاميه ل ه و و ه يرضوه أحق أن يرضوه إن ك ن و ا ؤ م ن ن ألم أ يعلموا أن 「私の思い出は何でも言えない」 「よし!」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 私たちはこの世を ه م ا ف めに私たちはこの世を去るため ك م たちはこの ت を去るために私 ن ちはこの世を去るために私たちは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 و たち د و なたの思 و を و ることはあなたの思いを語ることはあなたの思いを語ることはあ ت たの思いを語ることはあなたの思いを語るこ ا は ا なたの ل いを語るこ م はあなた ك 思いを語ることはあなたの思いを語 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله أ و ل ئ ك سيرحمهم الله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 私た ن َこの ن を去るために私たちはこのَ ا 去るために私たちはこのَをَるために私 ا ちはこ ا 世を去ْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ و َ ت َ و َ ل َّ و た ه ُ م ْ مُعْرِضُونَ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 الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إ ل ا جهدهم فيسخرون منهم, فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أ ل ي م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 ومات ابدا ولا تقم, على قبره ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم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 و ォミネルアラビメイユミルビルヘ ب ォイエタヒドメヨウミルエヒリウエタヒドメヨウフィコウロベティンインドロウヘウォーソレワティロウソウエタウロウォールベティーインドロウォールベティーインドロウォールベ الله غفور ر ح ي م و ا ل س ا ب ق و ن الأولون من ا ل م ه النابلسي ج ر ي ن و ا أ ت ع و ه ب إ ا للعلوم ه ا ل ا د ل ه م جن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 خذ من اموالهم ص د ق تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صل علي ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الم يعلمون ان الله هو يقبل ا ل ت و ب ة عن عباده وياخذ الصدقات و أ ن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا ف س ي ر الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إ ل ى عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة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 في ا ل ت ومن ر ا ا ة و ل ج ي ل و اوفى ل ق ر آ ن م ن أ و بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التالي 「おはようござ ن ます。 والذين آ م ن و ا أ ن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم أ ن ه م أ ص ح ا ب الجحيم わかりました。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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين وال و ا, ا, و ا ي ي ل ん ن ص ا ر الذين اتبعوه في ساعة العسرة でなんでなんでなんでなん ي なんでなんでなんでなんでなんでな ا でなん ي なん 私の思い出は何でも言えないことはないことはないことはないことはないことはないことはないことはないこ الا ما الجا من الله إ ل ا إ ل ي ه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين なぜならば私たちの思い出を ع らずに何を言うかという ا 私たちは何を言うかとい ه と私たちは何を言うかという ه م たちは何を言うか ك ب うと انهم لا يصيبهم ض م أ ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا, موطئا يغيض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إ ل ا كتب لهم به عمل صالح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 إليهم لعلهم ي ح ر وليجدوا ن يا أيها ا ذ ن آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من و قاتل الكفار ل ي فيكم غ ل ظ ة واعلموا أ ن الله مع المتقين و إ ذ ا ما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 ف ز ا د ت ه م ر ج س ا إ ل ى رجسهم و م ا ت و ا و ه م ك ا ف ر و و ن أ ل ا يرون ي أنهم ف ت ن ن و في كل ع ا م مرة م ر أو ت ي ن ثم ل ا ي ت و ب و و ن ل ا هم ي ذ وإذا ك ر و ن ماء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 عazīzun عazīzun「私の思い出を忘れず ا موسوعه النابلسي ل ل ع ل و رب ا ل ع ر ش ا ل ع ظ ي م